「なあ、こん الله واتقواه وأطيعون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 فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا, وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إني أ, أ ع ل も明 ل くても明るくても明る م ても明るくても明るく ا も明るくても明るくても明るくても明るくても明るくても明るくても明るくても明るくても明る م て د 明るくても明るく و も明る ن ても明るく ل も明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 والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 إ ن ك إ ن ت ذ ر ه م يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل, بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين